لِقَوْمٍ يُقِيمُونَ وَاخْتِلافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ السماء رزقا فاحيا به بعد موتها به الأرض بعد موتها, موتها وتصريف الرياح يعقلون تلك آيات آيات الله نثلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وإيلل لكل أفئد أثيم يسمع آيات الله تثلا عليه ثم كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوان أولئك لهم عذاب من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من أليم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 للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم بكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على فَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا لَّهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَضْرِبُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغلوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء خِيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ ختم على سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ضِشَاوَةً فمن يهديه من بَعْدِ اللَّهِ قالوا ما هي الا حياه الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون واذا عليهم لهم الا ان قالوا الا ان قالوا كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يليتكم ثم يجمعكم إلى يوم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 وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي ما الساعة إن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 الله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم